التسجيل الحادي والأربعون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف السيرة ب الهجرة ثاء المهاجر ثاء الأنصار